وما حكم صلاتي في مسجد قريب من بيتي فيه يصلي فيه التبليغيون والهجبيون وغيرهم والجواب نص العلماء رحمه الله على ان المسلم يكره علي ان يصلي في مسجد امامهم من اول البدا ولا شك ان الهجبيين ومن المتبلغين التبليغيون والاخوان وغيرهم هؤلاء من اهل البدع فخلاصتك صرفهم مكروها الا اذا لم تجد غير هذا النفسي فالواجب عليك ان تبحث عن مشي لاهلنا نفسنا والجماعه لا ترى فيه ليس ملاقنا الامام فيه من اهل البدع تصل لي خلفهم فتصلي خلفهم فان صلي في هذا المسجد صلاتك صحيحه ان صلي في المسجد الذي الذي امامه من اهل البدع ولم تكن بدعاته مكثره من هؤلاء الحزبين من هؤلاء الحزبين فان صلاتك ان شاء الله صحيحه وراكن خلاف الاولى وخلاف الافضل اذا الافضل ان تبحث عن مسجد امامهم من اهل السنه بجماعته من جماعه اهل السنه لا تخشى فيه على نفسه ولا تتاثر ببدعه ولا تكفر فيه سواد اهل البدع هذا الافضل وهذا الاول واحيانا قد اقول انه يجب وذلك اذا كنت تخشى على دينك وعلى نشرك من الشراء دائما في نشر اهل البدع وانا سيدي اذكر احاول الذين ذكرتهم من التبليغيين والتجديد اذا كنت تخشى على دينك وعلى نفسك من الصلاه خاف منهم يجب عليك ان تذهب عن مسجد اخر بتصني يا سيدي فان تجد غيرهم استفي بالصلاه وخرجت ولا تشاركهم في مناشطهم البدعيه التي هم عليها اسال الله سبحانه وتعالى لي ولك القبول في الدنيا والاخره ولجميع